بسم them وفي <تصفيق> ندمات محمد ندمت ندمت ندمت ندمت ندمت ندمت ندمت ندمت ندمت ندمت بسا بك أ الق ي